والناس في أمس الحاجة إلى أن يتأملوها وإلى أن يعملوا بها فهو منهج رباني التزم به الأنبياء والمرسلون عند حلول الكرب والشدة والبلاء قص الله جل وعلا في آخر سورة الأنبياء أحوال جملة من الأنبياء عليهم وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته منهج يلتزمه المسلم المتدبر لكتاب رب العالمين عندما ينزل البلاء ويحل الكرب بعموم المسلمين بل عندما تنزل الشدة والبلاء بالمؤمن وكلنا ذاك الرجل الذي يتعرب للشدة والبلاء والكرب في عفيته أو في ولده او في زوجه او في ماله او في جاره او في اخوانه واحبابه بضيق في الرزق او بمرض في البدن او بفقد حبيب او قريب كل هذه انواع من الابتلاءات والشدائد التي تنزل بالعبد فيها الترى لما نزل البلاء بسادات الانبياء ماذا فعلوا حتى نفعل مثل ما فعلوا لأن الله رب العالمين أمرنا بأن نقتدي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم والله رب العالمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء والمصلين قال ربنا وأيوب إذ نادى ربهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين هذا نبي الله أيوب ثم ذكر الله جملة من الأنبياء وإسماعيل وإدريس ودى الكفل قال كل من الصابرين كما كان أيوب من الصابرين ثم فصل خبر ذنون يونس ابن متى عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته فقال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادت الظُرُمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم ذكر زكريا. فقال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثم ذكر مريم. فقال والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. ثم أجمل لنا الفائدة. فقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون فيانه من ترتيب بليخ كل نبي تعرض لبلية ومصيبة من وجه ما أيوب تعرض بالبلية في بدنه ابتلي بالمرض وابتلي بفقد الولد مات أولاده جميعا وابتلي بمرض وغاية ما يقال في هذا المرض هو مرض بين الجلد والعظم وما يقال في بعض الإسرائيليات وفي بعض التفسير بأن الله صلت عليه مرضا فصار الدود يخرج من لحمه هذا كله كذب ولا دليل عليه لكن غاية ما يقال بأنه مرض بين الجلد والعظم ولا يعنينا أن نعرف أكثر من ذلك في نوع هذا المرض لأن هذا لا يقدم ولا يؤخر المهم أن أيوب ابتلي بمرض فأقعده هذا المرض حتى قلاه قومه يعني تركه قومه ومل منه فلم يبقى معه بجواره إلا اثنان من أهله مع زوجته ذهب ماله ومات جميع ولده وابتلي بالمرض فلم يسخط ولم يفزع لغير الله ولم يسأل غير الله ولم يلجأ لغير الله بل صبر واحتسب فلما اشتد به المرض واشتد به الكرب بدأ بعض الناس يتكلمون يتكلمون عن نبي الله أيه وايوب صابر محتسب لم يتكلم ابدا ولم يشكو ولم يدعو ربه جل وعلا ان يرفع عنه الكرب بل صبر واحتسب لم يتكلم فلما بقي في البلاء قال العلم بقي ايوب في البلاء ثمانية عشر سنة طمانتاشر سنة في هذه الشدة وفي هذا الكرب فقال بعض الناس لبعضهم لبعض مبتلي ايوبه بهذا المرض حتى قناه الناس إلا لذنب عظيم فعله إلا لذنب عظيم فعله فبدى نوع من الشماتة فلما باروه مقولة الناس دع الله دع الله فهو نبي معصوم في هذه اللحظة دع الله رب العالمين أن يرفع عنه فماذا قال قالوا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أنت تعلم ما نزل بي وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم من الخلق نزل بي ما نزل وأنت تعلمه وتعلم ما يقوله الناس فلما نجأ إلى الله رب العالمين كانت الاستجابة الثورية مباشرة فقال ربنا فاستجبنا له فكان الجواب بالفاء والعلماء يقولون هذه الفاء تفيد سرعة الاستجابة فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين فاستجاب الله جل وعلا له ورفع ما نزل به من الضر الذي نزل بجسده ورد عليه أهله ومثلهم معهم قيل لأن الله جل وعلا رد عليه أهله ومثلهم معهم يعني رد عليه أهله ضعفين فإن كان له عشر رد الله عليه عشرين من الولد واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وذكرى للعابدين أي ما حصل مع نبي الله أيوب من استجاقة الله رب العالمين لدعوته في وقت الشدة والكرب هذه في ذكرة للعابدين وأن الله جل وعلا إذا نجع العبد إليه في السراء فإن رب العالمين يستجيب له في وقت الشدة والضراء تعرف على الله في الرخاء وعرفك في الشدة ثم ذكر رب العالمين جميلة كانوا على طريقتي أيوب الصبر فقالوا إسماعيل وإدريس وذلكهلي كل من الصابرين اي كل من الصابرين على ما تعرضون لهم من الفتنة والابتلاء والشدة والضيق وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين اي حققوا هذا الفضل وهو الدخول في رحمة رب العالمين واستجاب الله جل وعلى لهم لما تعرضوا للشدة والبلاء لصبعهم ولأنهم كانوا من الصالحين اذا الخط الذي يسيرون عليه هو خط واحد وهو الصبر عند الشدة والكهب ورجون طريق الاستقام والصلاح. تفهم هذا جيدا. افهمه وتغفل عنه نحظة. فهذا سبيل الانبياء. ثم ذكر يونس ابن متة. فقال رب العالمين وذنون وذا يعني صاحب. ذا يعني صاحب. النون هو اسم للحوت الذي ابتلعه وذنون يعني وصاحب الحوت وهو يونس عليه الصلاة والسلام وذنون إذ ذهب مغاذبا فظن أن نقدر عليه إذ ذهب مغاذبا يعني أعضبه قومه لما دعاهم إلى التوحيد إلى الإيمان والإيمان به لم يؤمنوا به فآذوه وضيقوا عليه. فلما ضيقوا عليه وآبوه غاضب منهم فتركهم. تركهم. لما اغضبوه غاضب. فلما غاضب تركهم. فذهب مغاضبا. فظن ان لن نقدر عليه. فظن ان لن نقدر عليه يعني فظل ان لن نجري عليه قدراء عليه أي فلن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه لا فظن أن لن نقدر عليه وأن تعرض له من تجذيب قومه له تلك سنة مضت في جميع الأمم فكل الأنبياء وكل المرسلين يتعرضون للتجذيب فلم يضبت يا يونس فظن أن لن نقدر عليه فذا وركب السفينة وكانت فمولتها زائدة فقالوا لا ينجيق مما انتم فيه الا ان تتخلصوا من احد ركاد سفينتكم السفينة لها فمولتها والفمولة زائدة بد ان يتخلصوا من واحد حتى تنجو الجميع حتى تنجو البقية فاشهروا قراء فكانت في على نبي الله يونس فقالوا النبي ونقيه في اليم فأعادوها فوقعت على يونس فاستعظموا واستكبروا أن يلقوا نبيا في البحر فأعادوها فعلم يونس أنه لا مفر من قبل الله وأن الله جل وعلا قدر هذا فأوقى نفسه يقولون كلما توجه وجد سم الحوتي فتحت له تستقبله. فكلما توجه وجدها تستقبله. وجد ثمن الحوت تستقبله. فعلم انه لا مطار بطل في بطنه. فالقى نفسهم. فكان في بطن الحوت. فلما كان في بطن الحوت. هذه شدة. الابا الذي تعرض له تكذيب قومه له. هذا نوع من الابا. يدعوهم يكذبونهم. يرشدهم. يعيضون عنه. واما الاذى الذي تعرض له ايوب مرض وفقدان اولاد. وهذا الاذى الذي تعرض له هو, هو تكذيب قومه له. واذى الاخر انه وقع في الكرب العظيم. كما قال رب العالمين ونجيناه من الكرب العظيم. وقع في بطن الحوت. فلما وقع في بطن الحوت ماذا كان حاله? في موضع لا ذكر الله فيه، فلولا أنه كان من المسبعين، لنبت في بطنه إلى يوم يبعثون. وهنا قال رب العالمين في سورة الأنبياء: فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى في الظلمات: لولا أن يكون الظلمات هي ظلمة بطن من حوت وظلمة البحر وظلمة الليل. بعضهم قال بل ارسل الله على الحوت حوتا ثم ارسل على الحوت حوتا فصار الحوت ضمن حوت ضمن حوت في ظلمات ثلاث المهم انه كان في الظلمات كما ذكر رب العالمين فنادى في الظلمات نادى باي شيء نادى بكلمة التوحيد باخلاص الوجهة لله رب العالمين فنرسل نستفيده معاني دقيقة جليلة في القرآن نغفر عنها فلما نذهب يمينا وشمالا هذا كتاب ربنا فمات في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لو قفنا عند هذه الإبارة يطول من الكلام جدا لكنني أقول لك باختصار فمات في الظلمات فمات الظلمات الكرب وشدتي والضيق نادى باخلاص التوحيد لله لانه اعلم معنى كلمة التوحيد فقال فنادى في الظلمات أن لا اله الا انت اقرا لله رب العالمين بانه المستحق للعباده ونفي الشريك عن الله جل وعلا وانه في وقت شده وكرب لا ينجيه من لا ولي ولا نبي ولا تقي ولا حجر ولا شجر ولا شمس ولا قمر ولا بشر ولا صلم ولا ولا. وانما هو رب العالمين. فنجع الى الله جل وعلا. اما نجيب المضطر اذا دعاه ويخشف السوق. هو رب العالمين. هذا الامر الاول. وفيه تفصيل قد يطول. ثم ماذا قال? سبحانك. تنزيه لله رب العالمين. عن كل عيب. وعن كل نقص. ومن اهم هذا الشرق أن تجعل له مثيلا. ان تجعل له ندة. ان تجعل له نظيرة. فقال الله: لا اله الا انت سبحانك انت المنزه عن الشرك وعن المثيل وعن الند وعن الشبيه وانت المنزه عن النقائص والعروب سبحانه. ثم ماذا قال? اني كنت من الظالمين اهتراك بالذنب. اني كنت من الظالمين وهو نبي. اعترافا بالذنب. اعترافا بالخطيئة. وانه استعجل، فكان ينبغي ان يصبر على قضية قومه ويدعوهم. لكن لما اعضبوه وهو غضب منهم رغبة في عصول الخير لهم لم يغضب منهم لنفسه. وانما غضب منهم لانه كان يريد ان يؤمن به ويدخل في دينه فلما كذبوه غضب غضب من ذلك هذا سعب غضبه إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب اعتراف بالتقصير إذا في دعوتي يُرث إقرار الله جل وعلا بالعبودية وإخلاص التوحيد والعمل له جل وعلا تمزيه لله رب العالمين عن النقائص والمعاب اعتراف بالذنب والخطيئة فنحن نحتاج إلى هذه حتى يرفع الله الكرب هذا ما نحتاجه دروس من مواقف الأنبياء دروس من ابتلاءات الأنبياء هذا في القرآن لماذا لا نتأمل كتاب الله لماذا لا نتدبر كلام رب العالمين فيه خلاص فلما نبحث عن الخلاص ههنا وهناك لماذا لا نربي أنفسنا ونربي أبنائنا ونربي الأجيال على هذا حتى يرفع رب العالمين الكرب ولن يرتفع الكرب إلا بهذا لأنها حقائق قرآنية حقائق شرعية مهما ذهبت ومهما ربيت قرونا تنطخ بها هذا وذا وتصعد إلى الأهالي وتنزل إلى الأسافر وتوافق هذا وتريد تذهب يمنا ويسرع تضيئ للعقاة والجهود والأموال وتفريق وتحزيب للأمة بلا فائدة ثم تعود إلى أصلك وأساسك هو أن تبحث عن نجاتك في كتاب رب العالمين إني كنت من الظالمين فلما حصل منه الإقرار لله رب العالمين بالعبودية والتوحيد الخاص وحصل منه تنزيه رب العالمين عن كل عيب ونقص وحصل منه الاعتراف بالذنب فلم يكفر جاء الفرج مباشرة فاستجبنا ونجيناهم منهم وكذلك ننجي المؤمنين فلفظه القوت إلى الشاطئ وكان على جسده ما عليه من أثر بطن القوت فاجتمع الزباب حوله فأنبت الله رب العالمين شجرة من يقطين يقال أنها شجرة شبيهة بشجرة الكوسه تضلله حتى دفع رب العالمين وذهب عنه. ما يأتيه من الحشرات والذباب وغير ذلك والسبب كان من المسبحين فأما علم قومه بأنهم أغضبوا نبي الله وإجباروه على خروج من دينهم رجعوا إلى أنفسهم فدعى عليهم قالوا لقد أغضبتم نبيكم إذن سيحل بكم من العذاب ما يحل فآملوا عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته رفع الله رب العالمين عنهم العذاب والخزي. رجوا الى الله خرجوا باموالهم ونسائهم واطفالهم ومواشيهم نشعون الى الله ويؤلنون التوبة مما فعلوه فرفع رب العالمين عنهم العذاب والخزي وهذا جزاء من امن بالله وصدق المرسلين فلولا كانت قاية امنت فنفرها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومطبعناهم الى حين فجزاء الايمان والتصديق بالانبياء والمرسلين والاعتراف الاقرار بالذنب والخطيئة واللجوء الى الله جلالا بالتوبة والانابة ان يرفع الله وعلا العذاب والخزي كما حدث مع قوم يونس لما اعترفوا وقروا وتابوا وامنوا وصدقوا وصدقت توبتهم رضا الله رب العالمين عنهم عذاب الخزي وأمنهم والأموال والأعراض والدماء والأنفس ومتعهم رب العالمين فهذه حقائق شرعية في القرآن الكريم نحتاج إلى أن نتعلمها زكريا تعرض البلية الأخرى ما بليته فقدان الولد تأمل بلية أيوب وتعمل بلية يونس وتعمل بلية زكريا وتعمل بلية مريم بعد ذلك فكل عنوان بالابتلاءات مختلفة لكن جميع راجعوا هذه الابتلاءات بطريقة واحدة اتفقوا عليها فمعنى تعدلت الابتلاءات والمصائد والشدائد لكن السبيل لنفع هذه المكائد والشدائد والابتلاءات سبيل واحد تأمره في حال ايوب وتأمره في حال يونس وتأمره في حال زكريا وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارفين كان اقيمة وبارغ من الكبرية واشتهر الرأس شيبا فدعى ربه رب العالمين دعاء يناجي فيه خالقه ومولاه بان ينعم الله رب العالمين عليه بنعمة الولد. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارفين فكانت الاستجابة الفورية من رب العالم فاستجبنا له. فاستجبنا له. ووهبنا له يحيى. واصرحنا له زوجة. لماذا نفس سبيل ايوك? ونفس سبيل يونس? ونفس سبيل الانبياء جميعا. لماذا? انهم كانوا يسارعون في الخيرات. ويدعوننا رغبا ورهبا. وكان خاشعين ومسرعون في الخيرات يبذرون النقاعات هذا سبب من أسباب رفع البلاء ورفع الكرب و الضيق ويدعون رجبا ورجبا طمعا فيما عند الله من الخير وخوفا من عذاب الله وشدة بطشه والميقات متذللين وكانوا لنا خاشعين الخاضعين متذللين مستكينين فَلَمَّا كَانَ كَذَلِكَ حَقَّقَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُمْ ثَوَاهُمْ ثَقِيلًا مًّا وَالَّذِي أَحْصَنَتْ حِجَابَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنَ الرُّوحِ وَجَعَلْنَاهَا وَبُنْيَانَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ثُمَّ قَامَ رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْدَمَا قَرَأَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مِنَ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصَّالِحِينَ وما شبروا الى هذا المنهج القوي. فقال ان هذه امتكم امة واحدة. وانا ربكم فاعبدون. فكون على سبيل واحد. وهنا طريق واحد. وميلة واحدة. فلا تتفرقوا. ولا تختلفوا. ولا تتحزبوا. كونوا على هذا السبيل الذي هو سبيل هؤلاء الانبياء والمرسلين. وحقق الغوية التي من اجل اخلقتم ومن اجل موصل الله الرسل جميعا وبسببها تعرض هؤلاء الرسل لابتلاله والشدة والكرب والضيق وهو تحقيق العبودية لله رب العالمين واذا قالوا انا ربكم فاعبدون دروس عظيمة حقيقة ايات جليلة فيها حل لما نحتاج اليه نحتجل ان نسمع شبابنا مثل هذه العبر وان ندعوهم في المساجد ليسمعوا مثل هذه الدروس والفوائد حتى لا تتخطفهم والأياد المتعجلة ها هنا وهناك فتذهبوهم حيث دراجير الظلام في الكهوف المظلمات و على عقولهم حزبية ضيقة نقيقة فينطيقوا حيث الرحب الانشع ان اجتمعوا على كلمة سواه وان يكونوا جناعة واحدة وحزبا واحدة وفريقا واحدة وطريقا واحدة حتى لا تتقاذفهم الفتن والاهوام منها هنا وهناه ان هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أسأل الله رب العالمين بأسماء الحسن وصفاته العلا أن يرشدنا إلى الصواب وأن يدلنا على الخير وأن يحفظ علينا ديننا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن نجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين